وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ هم الْسُّفَهَاءُ وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا أَظَأَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ صُمْ بُكْمٌ عَمِيقٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَذَبْقٌ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 فلا تجعلون الله أنادعوا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كلتم صادقين فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره للكافرين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 وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحدي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي يصل ويقطعون ما امر الله به اي يصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 فَمَنْ تَبِيعَهُ دَاعِيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُؤلَاءِ كَأَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدي وإياهم يترهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أولى كافرين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 أتأمرون الناس بالبر وتنزون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنتم انهم اليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا الباب سُجَّدًا ودخلوا الباب سجدو وقولوا حصة نغفل لكم فطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نطرب بعصاك الحجر فانفجرت منه سنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وَإِذْ قَالَ مُسَالِقُو مِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرًا قَالُوا أَتَتَتَخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دُعُو لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَاهِ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 وَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادِجُوكُمْ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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم هذا من عند الله ليشترو به ثمن قليل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 فَلَا مَنْ كَسَبَ سِيَأَةً وَأَحَقَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُنَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُنَاكَ أَصْحَابُ الْجَنَّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَ مِسَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَهُ وَذِلْقُرْبَةٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَهُ وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُوَلُوا لِلْنَاسِ حُسْنًا وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولّيتم إلا قليلا منكم ثم تولّيتم إلا قليلا منكم وأنتم عرضوا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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم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 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق بِمَا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم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 بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحيه من العذاب أي يعمق والله بصير بما يعملون قل من كان عدو ولجبريل فإن له نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرى للمؤمنين من كان عدو اللّه وملائكته ورسله وجبيريل وميكال فإن الله فَإِنَّ الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إن الفاسقون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 حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محزن فله أجره عند ربه, أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست محزنون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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ وَبَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَضُرَّ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله بن ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته يؤمنون به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 وإذ بَتَلَ إبراهيم رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلْتُك لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَانُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَوُوا وَالتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيم مُصَلَّى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 إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 قُلُ اَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى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 أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصباق كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم من كتم شهادة عينه من الله؟ وما الله بغافل عن ما تعملون؟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 مَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيِهِ وَإِن كَانَت لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَدِنَّا رَأَيْتَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَكْ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 وحيثما كنتم فلونوا وجوهكم شطره لا ان يكون للناس عليكم حجه لا ان يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولاتم من عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم وأشكر لي ولا تكفروا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 ولنبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمّوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنت تواب الرحيم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 في الأرض حلالا طيبا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 فَمَنْفَرَضْ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُصُو قَوْلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَالتَّقْوَى نِيَاءٌ لِلْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُرَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ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 أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم.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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذلين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه.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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه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 ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه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 بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أي يتراجعا إن ظنا يتراجع أن, أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 ومتتعه على الموسع قدوه وعلى المقتير قدوه متعم بالمعرف في حقا على المحسنين وإن طلقت موه من قبل أن تمسوه وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم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 فَلَمَّعَفَصَلَ الطَّالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَنِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنِ اغْتَرَفْ إلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُفْفَةً بِيَدِهِ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 ولمّا برزوا لجيالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه, وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن, ولكن الله ذو فضل على العالمين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 ولو شاء الله ما قتَّل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيلات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله قال أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل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 ما لا يتبعن ما أنفقوا منا ثم لا يتبعن ما أنفقوا منه ولا أذن لهم أجورهم عند ربهم لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمُمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إلَّا أَن تُغْمَضُ فِيهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 للفقرة الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء أمن التعف في تعريفهم بسيماهم, بسيماهم لا يسألون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من الله فاليوم للولي فاليوم بالعدل واستشهد شهدين من رجالكم. فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان من من تضون من الشهداء فرجل وامرأتان من من تضون من الشهداء أنت ظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء وإذا ما دعوا